فضيلة الشيخ عطية صقر: المسلمون الذين لا يعرفون اللغة العربية هل يجوز لهم قراءة القرآن الكريم مترجما في الصلاة من المعلوم أن قراءة شيء من القرآن في الصلاة ركن من أركانها لا تصح بدونه وقد حدد جمهور الفقهاء هذا الركن بقراءة الفاتحة لعدة نصوص منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الجماعة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وإلى جوار هذا الركن تسن القراءة لما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في الرتعتين الأوليين وقال العلماء لا بد أن تكون القراءة باللغة العربية لمن قرر عليها فإن عجز عن القراءة باللغة العربية فلا يجوز أن يقرأها مترجمة بلغة أخرى فلو فعل ذلك بطلت صلاته عند جمهور الفقهاء يقول النووي في كتابه المجموع ترجمة القرآن ليست قرانا بإجماع المسلمين ومحاولة التدليل لها تكلف فليس أحد يخالف ان المتكلم بمعنى القرآن بالهندية ليس قرآنا وليس ما لفظ به قرآنا ومن خالف في هذا كان مراغما جاحدا وتفسير الشعر إمرئ القيس ليس بشعره فكيف تفسير القرآن يكون قرآنا ولا خلاف في أن القرآن معجز وليس في الترجمة معجزه معجزة ونقل عن أبي حنيفة جواز القراءة بالترجمة في الصلاة لمن كان قادرا على القراءة باللغة العربية أو غير قادر مستدلا ببعض آيات ليست نصا في المدعى. وقال المحققون إن أبا حنيفة رجع عن رأيه فلم يجز القراءة بغير العربية إلا لمن عجز عنها وعلى هذا فلا يكون عند الأحناف إلا قول واحد وهو جواز قراءة القرآن بغير العربية في الصلاة للعاجز عن العربية أما القادر عليها فلا يجوز له باتفاق الفقهاء وقال أحد الكبار المعاصرين من العلماء إن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن القادر على العربية إذا قرأ بغيرها في الصلاة فسدت صلاته وعلى أن العاجز عنها إذا قرأ بغيرها ما كان قصة أو امرا أو نهيا فسدت صلاته لأن ما أتى به ليس قرآنا وهو من كلام الناس فيفسد الصلاة ولم يختلفوا إلا فيما إذا كان المقرؤ ذكرا أو تنزيها فالأئمة الثلاثة قالوا بفساد الصلاة وأبو حنيفة وأصحابه قالوا بجواز الصلاة لأن العاجز عن العربية حكمه حكم الأمي فلا قراءة عليه وإذا أتى بذكر بأيات لغة لا تفسد صلاته فكذلك من كان في حكمه والله أعلم